الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار كنا في مجلسنا الماضي قد شرعنا في الحديث على هذا البلاغ وقد ذكرنا ان عبد بن البر رحمه الله قد وصله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار كنت قد ذكرت لكم أن فيه دلالة ظاهرة على أن الرجلين تغسلان في الوضوء أن الواجب في الرجلين هو الغسل وقد جاء في هذا المعنى أحاديث ذكرت لكم في المجلس الماضي منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراق بمن النار وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن حالث بن جزء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه فجعلنا نمسح على اعقابنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا وقد قلت لكم ان الاجماع قد استقر منذ عهد التابعين على أن الرجلين يجب أن تغسلا في الوضوء وذكرت لكم قولا شاذا قولا طرحا وترك وهو ينسب إلى ابن عباس وإلى أنس بن مالك رضي الله عنهم وإلى الشعبي وقتاده هؤلاء قالوا إن الرجلين تمسحان المقصود بالمسح هنا المسح على الرجل مباشرة لا على الخفين الآن نتحدث عن هذا الخلاف في الغسل أو المسح المسح مباشرة على الأرجل الأرجل عارية ويمسح عليها هذا قول هؤلاء الذين ذكرت لكم لكن هذا القول قد طرح وانعقد الإجماع على خلافه إلا بنجارين جريل الطبري من أهل السنة فإنه يخير رحمه الله بين الغسل والمسح فيقول من شاء من أهل الوضوء من شاء من المتوضئين غسل ومن شاء مسح وهذا الشيعة يرون الإمامية من الشيعة يرون أن الرجلين تمسحان فقط وليست تغسلان وقد قلت لكم إن سبب الخلاف هو الخلاف في قراءة آية الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين هذه الآية اختلف القراء في قراءتها وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي قال الشاطبي رحمه الله في حرزه مم. بتقول <تصفيق> وأرجو لكم بالنصب عم مرضا على اقرأ أيها القاري وأرجو لكم إلى الكعبين هذه اقرأ هذا الحرف لهؤلاء الذين رمزت لهم بعم مرضا على اقرأه بالنصب وأرجو لكم بالنصب لمن عم مرضا على وقد قلت لكم, قلت لكم إن عمه رمز نافع وابن عامر الشامي ورضا الراء رمز الكسائي وعلى العين رمز حفص عن عاصم هؤلاء جميعا قرأوا بالنصب وآرجوا لكم الكعبين باقي السبعة وهم ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وشعب عن عاصم وحمزة الكوفي هؤلاء يقرؤون وأرجو ليكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو ليكم إلى الكعبين فهذا الخلاف في في بين القراء هو من الخلاف بين الفقهاء يعني إذا أردنا أن نتحدث عن رأي ابن جرير للطبري الآن على قراءة النصب قراءه النصب لا إشكال فيها لأن الارجل تكون معطوفة على الأيدي كأن تقدير كأن إذا أردنا أن يعني أن نبين لكم المعنى فنقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجولكم إلى الكعبين وامسحو برؤوسكم إذن هذه على وجه النصب لا فيها أما على وجه الجر هذه إذا قلنا إذا, إذا أردنا أن نبين المعنى على قراءة الجر الجر يوحي بأن الخفض هنا يوحي بأن الأرجل معطوفة على الرؤوس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين تكون الأرجل هنا مخفوضه لأن معطوفة على الرؤوس مخفوضه فيكون الواجب في الارجل على ظاهر هذه الآية المسح وقلت لكم إن هذا الظاهر قد انعقد الإجماع على خلافه ولذلك بد من تأويل هذه الآية تاويلا لا يخالف من عقد الإجماع عليه والعلماء لهم في تأويل هذه الآية ثلاثة أوجه لهم في تأويل هذه الآية ثلاثة أوجه الوجه الأول قالوا إن ارجلكم هنا محفوضه هي هي منصوبه وذلك الخفض الذي فيها انما هو سببه المجاوره انتم تدرسون النحو تعرفون ان الخفض له اسباب اسباب الخفض ثلاثة ثلاثه الخفض ب الحرف حروف الجر والخفض بالتبعيه والخفض بالاضافه والتبعيه اما ان يكون ذلك التابع يما يكون نعتا او عطفا او توكيدا او بدلا هذه هي اسباب الخفض اما بالعطف إما بالب بتبعيه او بالاضافه او بالحرف هنا ما عندنا حرف وما عندنا تبعيه وما عندنا على هذا الوجه الان نحن نقول الان هي منصوبه لكنها خفضت للمجاوره ماذا وقع هذه الكلمه المنصوبه جاورت كلمه مخفوضه اتت بجانبها فجرت بسبب ذلك وهذا قد يقول قائل كما كان يقول ابن الازرق ابن عباس هل تعرف العرب هذا في كلامها هذا الجر بالمجاورة الخفض بالمجاورة تعرف العرب في كلامها يعني الكلمة حقها النصب أو حقها الرفع الآن هذه الكلمة التي عندنا حقها النصب, حقها النصب جرت ما سبب جرها أنها جاورت كلمة مخفوضه ما هي الكلمة التي جاورتها هنا الرؤوس وامسحوا برؤوسكم وإن رأيت الخفض هي كلمة منصوبة حكما لكن سبب خفضها مجاورة الكلمه الفقوضة نعم تعرف العرب هذا في كلامها من أشهر امثلته قول امرئ القيس في معلقته كأن ثبيرا في عرانين وابله كبير اناس في بجاد مزملي تعرفون معلقة مريء القيس طلعوها ايفانه بكم ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يفرص ما الى آخره. يقول كان ثبيرا في عرانين وبلي ثبير هذا اسم جبل من من اجبال مكه كأن ثبيرا في عرانين وبلي العرانين هي اوائل الوبل أوائل القطر يشبه القيس ذلك الجبل في اوائل هطول الامطار برجل من من من كبراء القوم كبير أناس كأن ثبيرا في عرانيين وبليه كبير أناس كبير قوم وكبير القوم من عادته أن يكون مزملا في بجاد كساء كبير أناس في بجاد مزمل البجاد هذا من أكسية الأعراب طب حال سلام عندنا إحنا مزمل مدثر ملتف به يعني هو الآن تلك الصورة صورة الجبل ويهطل عليه المطر هذا المطر من شدته وكثرته كأنه صار كساء ملتفا بذلك الجبل فشبهه بكبير, بكبير اناس مزمل في بجاد الآن هذا المعنى لكن نحن الآن نأتي به مثال للجربي المجاورة يقول هو كأن ثبيرا ثبير هذا ثبيرا اسم كأن كأن تطلب خبرا يكون مرفوعا كان ثبيرا في عرانين وابنه ها هو كبير اناس كبير اناس مزمل في بجاد كبير اناس مزمل في بجاد مزمل هذه نعت لي كبير فهي مرفوعه هو ماذا قال كبير اناس في بجاد مزمل فجر ماذا كان يعني تقرير الاعراب ما هو كبير اناس في بجاد مزملو لأن هذا مزمل مدفير ملتف شكون لي ملتف كبير الناس وكبير كبير مرفوع نعته يجب ان يكون ولكنه قال مزملي لا ياتي شخص يقول لك هذا للقافية هذا غلط انما هذا قالو لانه جاورت هذه كلمه مزمل جاورت كلمه مخفوضه ايش هي بجاد فخفضت ب بالجوار او بالمجاوره وله أيضا شاهد آخر في معلقته أيضا يقول فظلط هات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل فظلط هات اللحم هو يتحدث عن البيت له ارتباط في المعنى بأبيت قبله أدبرنا جزع مفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهادية ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي فظلت طهات اللحم المهم كأن واحد الصيادة دبا أقول اللحم تيت هذا خلاصة المعنى فظلت طهات اللحم الطباخون منهم من وضع اللحم على الجمر ليشويه ومنهم من وضعه في القدور ليطبخه فظل طهات اللحم من بين منضجين صفيفة ينضجون الشواء المصفوف صفيفة شواءين أي شواء مصفوفا أو قدير أو معجلي هؤلاء الآن هذه فظل طهات اللحم من بين منضجين صفيفه صفيفه هذه ما يعربها هذا به لمنضج منضج اسم فاعل أنتم يجب انت أن تفهموا أن أن الذي ينصب المفعول به ليس فقط الفعل إنما عندنا أشياء أيضا تعمل عمل الفعل منها المصدر واسم الفاعل واسم المفعول هذه كلها تعمل عمل فعل فتنصب ترفع فاعلا وتنصب وترفع فاعلا وتنصب مفعول به هنا نصبت كأنه قال فظل طهات اللحم ينضجون صفيف الشوائي وقديرا المعجله ماذا قال هو فظل طهات اللحم من بين منضجين صفيف شوائين أو قديرين ما يقول؟ أو قديراً لأنهم يطهون الشواء المصفوف والقدور المعجلة مفهوم الكلام؟ لكنه ماذا قال؟ أو قديرين فجر ما حقه النصب لماذا؟ لأنه جاور وراء كلمة شوائين وهي هذا الشيء واضح إذن هذا الوجه الأول من وجه التأويل فيكون قول الله تعالى وأرجو لكم هذا وأرجو لكم في قراءة الخض يكونوا منصوبا وسب وإنما جرى بسبب وإذلك قال بسبب المجاورة وإذلك قال الشعبي كانوا يخفضون ويغسلون كانوا يخفضون يعني يقرؤون وأرجو لكم ويغسلون مفهوم يعني تضح هذا الوجه الأول الوجه الثاني من اوجه التاويل ان يراد بقوله تعالى وأرجو لكم المسح معطوفا نتعالى على على رؤوسكم والمراد المسح لكن بينت السنه ان ما يمسح هما الرجلان اذا كانتا في الخفين مفهوم فيكون هذا من قبيل ما جاء مجملا في القران فبينته السنه التأويل الثالث الوجه الثالث من اوجه التاويل ان يكون معنى المسح هنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المسح معناه الغسل وهذا يريد في كلام العرب أن يأتي مساحة بمعنى غسلة يقولون تقول العرب مساحة السماء الارض إذا غسلتها بالأمطار ويقولون تمسحت بمعنى توضأت ويقولون مسح الله ما بك غسل عنك هذا الذي بك فيكون هنا معنى المسح الغسل لكن هناك قد يقول قائل يشكل عليه عطف الارجل على الرؤوس اذا قلنا ان المسح بمعنى الغسل فكيف نفسره كيف يعط كيف نفسر العطف والرأس يمسح والرجل تغسل اقول لكم جواب هذا ان العرب احيانا قد تعطف الشيء على الشيء يخالفه لالتقاء بينهما في حيثيه مثلا يقول الشاعر يا ليت زوجك قد غدا متقلدا رمحا وسيفا متقلدا رمحا وسيفا هل السيف يتقلد؟ ما معنى أن يتقلد الإنسان رمحا لكن هل السيف يفعل به ذلك؟ كيف تدر له؟ سيف لا يتقلد ولكن هو قال متقلدان سيفان ورمحا أو متقلدان رمحا وسيفا عطفا لا يتقلد على ما يتقلد لأنهما سلاح يصدق عليهما أنه اجتمعا في كونهما سلاحا فصلح العطف وإن كانت المغايرة بينهما يقول واحد آخر يقول شراب ألبان وتمر وأقض شراب كثير الشرب شراب ألبانين وتمر هل التمر يشرب وهو عطف على البان البان تشرب والتمر فكأنه يقول شراب ألبانين وأكان تمرين وأقر لكنه عاطف اللبن على التمر لماذا هما طعام اجتمع في كونهما طعام. هنا على هذا المذهب نقول عطفت الرؤوس عطفت الأرجل على الرؤوس والارؤس تمسح والأرجل تغسل والمسح والغسل طهارة مفهوم كلام ويل للاعقاب من النار الهنا ويل للاعقاب هذه لعلها ذكرناها في المجلس الماضي ال تأتي لي معان في لغة العرب تأتي لي معان أظهر معانها هنا أنه العهد العهد <تصفيق> المعنى ويل للاعقاب المعهوده في الذكر ما هي الاعقاب المعهوده في الذكر أي الاعقاب التي لم تغسل هذه هي التي لا يمكن ان يقال ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال هنا للاستغراق ما ذنب الاعقاب التي غسلت حتى يدعى عليها بالويل انما المقصود الاعقاب التي مسحت في غير محل مسح نعم وحدثني عمالك عم عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يتوضا بالماء لما تحت ازاره قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء المدني احد ثقات اهل المدينه نعم عن عثمان بن عبد الرحمن هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني حدث الثقات في المدينة وثقه أبو حاتم الرازي وغيره نعم أن أباه حدث أبوه هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي المدني أسلم في غزوه الحديبيه وقيل أسلم قبل الفتح قبل فتح مكه وقتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما كان محاصرا من طرف الحجاج سنه ثلاث وسبعين رضي الله عنه نعم انه سمع عمر بن الخطاب يتوضا بالماء لما تحت ازاره سمع عمر بالخطاب يتوضا بالماء لما تحت إزاره الازار هو ما يؤتزر به ثياب العرب ازار ورداء هذا لمن وجد ازارا ورداء الازار هو ما يلتف به من اسفل والرداء هو ما يرتدى به من اعلى وربما لا يجد الواحد منهم ازارا ورداء فيكتفي بالازار لانه ما يستر عورته قال هو سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره يقصد الاستنجاء لأنه هو الذي يتوضأ بالماء فيه من لما تحت الإزار والإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر في هذا الموضع ليرد بمسألة مشهورة عن عمر وغيره من المهاجرين أنهم كانوا لا يستنجون بالماء وإنما كانوا يستجمرون بالحجارة ولذلك أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر ليبين أن عمر بن الخطاب وغيرهم من المهاجرين كانوا يستعملون الماء للاستنجاء بعض العلماء يذكر أن المهاجرين كانوا لا يستعملون الماء في الاستنجاء حتى إن ابن أبي شيبة في مصنفه روا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن، لا تزال يدي منتنة وذكر ابن منذر ذكر ابن المنذر إن كان استعمال الماء في ذلك الموضع عن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وسئل سعيد مسيب عن عن الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء يعني ليس من شأني الرجال فأدخل مالك رحمه الله هذا الأثر هنا ليبين أن المسألة لا لست كما يتوهب بل عمر الخطاب رضي الله عنه كان يستعمل الماء لذلك الموضع بل لا خلاف بين اهل التفسير في أن قوى الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا خلاف بين أي التفسير أن هذه الآية نزلت في أهل قباء وإنما نزلت فيهم لأنهم كانوا يستعملون الماء ما تجدونه في كثير من كتب الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال يا أهل قباء إن الله يثني عليكم فما السر في ذلك أنهما تصنعون قالوا إنا نتبعوا الحجارة الماء يعني يستعملونهما معا هذا الحديث ليس بصحيح وإنما الصحيح أنهم كانوا يستعملون الماء ولهذا نزلت هذه الآية تمدحهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد وابو داود والنساء قالت مرنا ازواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول بالماء فانا نستحي ان ننهاهم عن ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وروى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاخذ انا وغلام النحو اداه من ماء وعنزه فيستنجيب الماء هذه الاثار كلها تدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء على ان عائشه على أن كانوا يستعملوا الماء لا يعني ذلك أنه لا يجوز استعمال غير الماء مما يزيل النجسة لكن يعني أن الماء أطيب وأطهر وقد نعقد الإجماع على هذا نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحضره ذلك سويه وهو ماك رحمه الله رجلين اتوا الوضوء فنسي ان يمضمض فغسل وجهه ثم تذكر المضمضه فقال امام مالك ليتمضمض ولا يعيد ولا يعيد غسل وجهه يعني لا عليه ان لا يراعي الترتيب لا عليه ان لا ياتي بوضوءه مرتبا سئل عن عمن عم نسي سنة حتى اتى بفرض فقال ياتي بالسنة يمضمض ويغسل يديه الى اخره وسئل عم من غسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغسل وجهه ماذا يفعل؟ قال يغسل وجهه ويغسل ذراعيه يعيدهما هذا الآن خالف في الترتيب بين فرضين فأمره الإمام مالك أن يراعي الترتيب في هذا الموضع وأمره أن لا يراعي الترتيب في الذي خالف الترتيب بين فرض وسنة لكنه قال إذا كان بحضرة ذلك أو قريبا منه يعني ما لم تجف أعضاؤه ما إذا جفت سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لما قال إمام مالك للذي غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ليغسل وجهه ويعيد غسل ذراعيه هذا ليس منه إيجابا الإمام مالك لا يوجب هذا إنما يستحبه لماذا ليأتي المتوضئ بالترتيب لماذا لان الترتيب عند الامام مالك سنه وليس واجبا لكن الترتيب عندنا الان انتم لاحظتم فرقا بين ترتيب سنه مع فرض وترتيب فرض مع فرض الترتيب عندنا ثلاثه اقسام ترتيب فرض مع فرض وترتيب سنه مع فرض وترتيب سنه مع سنه كل ذلك ليس بواجب انما ترتيب الفروض فيما بينها هذا عندنا من مستحبات الوضوء وترتيب الفروض مع السنن هذا عندنا من فضائي الوضوء يقول بشر وقل ثمان عدة المسنون سيعد لك مسنونات الوضوء ثمانية وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك الكعين تمض تمضمضا استنشقا واستنثري، ورد مسح الراس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه وجد دل الماء ورتب فرضه رتب فرض الوضوء هذا ايش سنة ثم قال أما الفضائل فضائل الوضوء فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل لما مع الإحكام كالغسل قللو وللإناء والعضو من والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا السنن في نفسها رتبا والسنن مع فروض رتبا الآن الذي هو سنة الذي هو سنة ان تقدم غسل الوجه قبل غسل اليدين وأن تقدم غسل غسل اليدين الى المرفقين قبل مسح الراس وأن تقدم مسح الراس على غسل الرجلين هذه ايش سنن الوضوء ان تقدم المضمضه على الاستنشاق هذا هذه هذه فضيله ان تقدم مسح الاذنين على رد مسح الراس ايش هذه هذه مخالفه فضيله لان رد مسح الراس اولا ان تقدم المضمضه على غسل الوجه اشهدوا فضيله ايضا لان قلت لكم أنا الفضيله ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض وكل ذلك ليس بواجب الترتيب عندنا ليس واجبا وهذا ايضا مذهب الحنفيه ومذهب ومذهب المزني من الشافعيه ومذهب وروايه عند الحنابلة ما الدليل على ان الترتيب ليس بواجب الدليل هو عدم الدليل عدم وجود الدليل على وجوبه عدم وجود دليل على وجوب الترتيب هو دليلنا على عدم وجوبه فهمتم الكلام اذا هذا دليل عدمي خالفنا الحنابلة اكثر الحنابلة واكثر الشافعيه وابن العربي من المالكيه هؤلاء يقولون ان الترتيب في الوضوء واجب يعني احنا قولنا انه ليس بواجب معناه من من اراد ان يتوضا فبدا بغسل رجليه الى الكعبين ثم مسح راسه ثم غسل يديه الى مرفقين ثم غسل وجهه ثم قام يصلي ماذا نقول له صلاتك صحيحه نحن لا نشجع الناس على هذا لكن الان الكلام في الفقه ليعرف ما هو واجب وما ليس كذلك ثم انا اقول المسائل او الافعال التي نرجح عدم وجوبها هذا لا يكون داعيا الى تركها كان الشيخ مصطفى النجار شفاه الله وعافه يقول لي هذا احد شيوخي يقول لي العلم تعلم الناس كيفاش يتلووا هذه ماشي بس ما كين دوز من هنا وهذه كذا دوز لها من هنا. لا هو لا يقول ذلك مدحا انما يقول تاسفا وتحسرا يعني ما ينبغي أن ترتفع به لتسفل به فهذا أقول دائما يكون كثير من العوام اكثر تعظيما لأفعال الصلاة وأفعال الوضوء من كثير من طلبة العلم لماذا؟ لأن طالب العلم هذا مشي واجب حيدا هذه مشي واجب حيدا مشي... وينسى أن العلماء يقولون إن السنن سياج الفرائض فإذا ذهبت السنن أو شك أن تذهب الفرائض والفرائض سياج است الاسلام فاذا ذهبت الفرائض ذهب الاسلام معنى هذا ان السنن سياج للاسلام فلا يعني لا ينبغي ان تاتيك الرزياء من الوجه الذي ينبغي ان تاتيك منه الفائده طيب معنى ان من فعل هذا الوضوء الذي ذكرت لكم وضوءه صحيح وصلاةه صحيحة ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا توطئة وتكئة إلى ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه بإساء الرجل أنت إذا واظبت على ترك ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله أولي لا هؤلاء قالوا من ذكرت لكم أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة وابن العربي من المالكية قالوا إن الترتيب واجب في الوضوء ما أدلتهم قالوا استدلوا بأدلة يجب أن تذكرها معي لنرد عليها دليلاً دليلاً حتى لا ننسى شيئا الدليل الأول الترتيب في الآية قال الله تعالى ذكر أفعال وضوء مرتبة في الآية وهذا الترتيب يدل على وجوب الدليل الثاني قالوا الفاء في الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا هذه الفاء تدل على التعقيب معناه انه اذا قمت الى الصلاه يجب عليك ان تغسل وجهك اولا من بدا بغسل يديه اولا فقد خالف ظاهر القران الدليل الثالث ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واحده واحده وقال هذا وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به ووضوءه صلاة لما كان مرتبا الدليل الرابع قالوا إن الله عز وجل في الآية فصل النظير عن نظيره أدخل ممسوحا بين مغسولين وهذا فيه فصل للنظائر عن بعضها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم مغسول الوجه مغسول وعطف عليه مغسولا الايدي وأيديكم من المرافق والمغسول الثالث ادخل بينه وبين الايدي ممسوحا اذا فصل النظير عن نظيره ادخل غريبا بين النظيرين وهذا ما عيب في كلام العرب هذا ما عيب في كلام العرب الا اذا كان المتكلم ممن لا يمترى في حسن نظم كلامه فحينئذ يكون لهذا الإدخال لهذا الفصل بين النظائر يكون له فائدة ويقول الفائدة هنا هي إيجاب الترتيب لو لم يكن الترتيب واجبا لكان معيبا أن يفصل بين النظائر ولكان الذي تقتضيه الفصاحة والبلاغة أن تذكر المغسولات كلها في نسق ثم تذكر الممسوحات فحيث أدخل ممسوح بين المغسولين وليس ذلك معيبا لأن الرب سبحانه هو المتكلم فكان ذلك لفائده ما الفائده إيجاب الترتيب الدليل الخامس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا لم يخالف في ذلك الدليل السادس قالوا الواو توجب الترتيب في لغة العرب توجب الترتيب قال ذلك من أهل العربية الفراء والكسائي وهما إمامان من أئمة اللغة وبيّن ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف بالبيت وأراد أن يخرج إلى الصفا ليبدأ سعيه قال قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروه من شعائه الله إلى اخر الآية ثم قال نبدأ بما بدأ الله به الله تعالى بش نبدأ بالصفا نبدأ السعي بالصفا نبدأ بما بدأ الله به فقال هذا يدل على أن الترتيب أن الواو في الآية إن الصفاء والمروه توجب الترتيب واستدلوا على ذلك أيضا بشعر ببيتي سحين عبد بن الحسحاس لما أنشد عمر بن الخطاب قصيدته التي يقول فيها عمر تودع إن تجهزت غاديا كف الشيب والإسلام للمرء ناهية كف الشيب والإسلام قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بي... لما سمع بيته هذا قال لو بدأت بالإسلام لاجذبك لو بدأت بالإسلام لاجذبك الجواب عن هذا أما قولهم إن الآية جاءت مرتبة فنقول نعم جاءت مرتبة لكن جاء العطف فيها بالواو والواو عندنا لا تقتضي ترتيبا وهذا هو الصواب الذي لا مريت فيه أن الواو لا تقتضي ترتيبا وهذا هو قول جماهير أهل اللغة وقد كنت أنشتكم في مرة الأبيات أبيات السلطان مليحفظ العلوي رحمه الله التي نظم بها مغني اللبيب ومما يدل على ذلك أن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله وليس احد من العلماء يقول انه يجب على المكلف ان يحج اول ثم يعتمر لو حج لو اعتمر انسان قبل ان يحج لما لامه احد معنى هذا ان قوله وأتم الحج والعمره الاو لا توجب الترتيب قال ربنا سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه العلماء مجمعون على ان من وجبت عليه الزكاه في وقت دخلت فيه عليه وقت الصلاه فانه يجوز له ان يخرج الزكاه اولا ثم يصلي في الوقت فيكون ماذا فعل ات الزكاه ثم اقام الصلاه ولا خلاف ان هذا صواب لا خلاف بين احد من العلماء والمفروض ان هؤلاء الذين يقولون ان الواو إن الوا توجب الترتيب أن لا يجهزوا مثل هذا ان الله سبحانه يقول وما كان وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فدي فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وقد أجمع العلماء الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة أولا ودية ثانيا دية مسلمة أجمع العلماء على أن من وجبت عليه كفارة قتل الخطأ فسلم فأخر إخراج فتحرير الرقبة وقدم دية أولا أن فعله هذا صواب ومجدي وهذا يدل على أن ولو كانت الواو توجب الترتيب لما استطاع هذا الذي يخرج الزكاة أن يقدم المساكين الله تعالى يقول إنما الصدقة للفقراء والمساكين لا أحد من أهل العلم يقول إنه يجب أن يقدم الفقراء أولا ثم المساكين ثم الم... لا أحد يقول بذلك لماذا هذا؟ لأن الواو لا توجب الترتيب أما قولهم إن الفاء توجب التعقيب يا لأن هذا شرط إذا فعل الشرط جواب الشرط قالوا إذا, بدأ إذا بدأت بغير الوجه فقد خلفت ظاهر القرآن لأن الفاء تدل على التعقيب نقول لهم إن الفاء تدل على التعقيب إذا كانت جملة الجواب جملة واحدة أما إذا كانت جملة الجواب جملا متعاطفة فليست, فليست ترتيب مرادا وإنما المراد تحصيل كل ما بعد الفاء من الجمل مثاله مثلا لو قلت لخادمك إذا كان الغد فادع السباك وأتي بالنجار واستدعى الحداد فأتا هو بالحداد أولا ثم السباك ثم النجار لكان آتيًا بما عليه ولم ي... ولا يلومه أحد لماذا لأن الجمل بعد الفاء لأن الجملة الجواب جملة التعقيب هذه جمل المتعديدة فالمطلوب حينئذ الاتيان بجميعها أما الحديث سيد بما رأى ابن ماجع ابن عمر هذا حديث ضعيف جدا لا يصلح الاستدلال أما قولهم إن الله تعالى فصل بين النظائر وأدخل ممسوحا بين مغسولات وذلك لا يكون إلا لفائدة ويا الترتيب نقول نعم وبهذا القول نقول أيضا وهذا لا يكون إلا لفائدة وهي الترتيب لكن لا نقوله واجب نقوله مستحب لأنه لا ما عندنا ما, ما عندنا دليل على إيجابه وأقل مراتب المطلوبية هو الاستحباب أشخر <سؤال> قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضا إلا مرتبا نقول نعم وبذلك نقول أيضا وهذا نصدقه ولا نكفره ونؤمن به ولا نرده ولكن نحمله على الاستحباب أيضا ولا نحمله على الوجوب لعدم وجودي ما يدل صراحة على, على الوجوب قال قالوا ترتيب هذا طبعا تهين منه أما قولهم إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما أبدأ الله به هذا دليل لنا وليس دليل لهم لأن الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يجوز به أن تبدأ من الصفا وأن تبدأ من المروة لأن الله تعالى يقول تعالى تقول أشتغل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمرا فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ألواء لا تقتد الترتيب فإن شئت بدأ على ظاهر القرآن إن شئت بدأت بالصفا وإن شئت بدأت بالمروة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بين مراد الله من الآية وأن المطلوب بالبدأة هو الصفاة فقال نبدأ بما بدأ الله به ولولهذا لجاز أن تبدأ من حيث شئت وأما استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه فهذا يعني استدلوا به على أن الواة توجب الترتيب وهذا انتهينا من الكلام منه مما يدلكم على أن الواة انه ان الترتيب لا يجب ان الشافعيه والحنابلة ينقضون اصلهم فانهم يجيزون يرون صحه من توضأ فبدا بغسل يده اليسرى المرفقين من بدا بغسل يده اليسرى ثم غسل يمناه هذا وضوؤه عندهم صحيح فكيف هذا هو خلف الترتيب خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم من بدا بغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليمنى هذا وضوؤه عندهم صحيح فخالفه مذهبهم في هذا فيدل ذلك على أن الترتيب ليس بواجب على الصحيح ومما يدلكم على هذا التذيل الذي في آية الوضوء التذيل الذي ذيل الله تعالى بآية الوضوء يدل على أن الترتيب ليس بواجب قال ربنا تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهوروا وان كنتم مرضى او على سفرين او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا التذيل هذا هذا التذيل يدل على استحباب الترتيب من وجهين الوجه الاول قول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفي ايجاب الترتيب جعل للحرج الذي لم يجعله الله أفهم؟ مم. وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم بين أن مراد الله تعالى من ذلك هو حصول التطهير والتطهير حاصل سواء حصل مرتباً أو غير مرتب ومما يدلكم أيضاً على ذلك ما رأوا الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعة تضع الوضوء مواضعة هذا لم يشترط فيه الترتيب إذا وضعت الوضوء في مواضعه فتمت صلاتك ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحة ذلك ترتيبا بل إن مما يدل كذلك على أنه مستحب أن الحناء أن أنه لا خلاف بين الفقهاء كافه على أن من بدأ غسل يديه إلى المرفقين من بدأ غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع فهذا غسل جائز ووضوء صحيح ونسل الله يقول وأيدكم إلى المرافق وإلى هذا حرف صريح في انتهاء الغاية يعني يجب أن يكون انتهاء غايتكم والمرفق هذا صريح في الترتيب أنك تبدأ الغسل من أطراف الأصابع وتنتهي بالمرفق لأنه قال إلى وأيدكم إلى المرافق وإلى تدل على انتهاء الغاية ومع ذلك فقد أجمعوا على أن من جعل ابتداء غايته المرفقين وجعل انتهاء غايتة أطراف أصابعه فهذا ضوء صحيح فإذا كان الترتيب لا يجب فيما هو صريح في الترتيب فلا أن لا يجب فيما ليس بصريح في الترتيب من باب أو لا البيت الذي ذكروه لسحيم عبد بن الحسحاس هذا بيت من قصيدة كانت سبب قتل سحيم هذا وذلك يذكرون هذه القصيدة في القصائد التي قتلت أصحابها هذا سحيم هذا كان عبدا حبشيا اشتراه عبد الله بن أبي رابعة وأراد أن يعطيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فكتب إليه وقال له قد ابتعت لك غلاما شاعرا سأبعث لك به فقال له عثمان رضي الله عنه لا حاجة لي به إن قصارى أهل العبد الشاعر يعني العبد الشاعر عبد هو عندك ولكن شاعر ماذا يصنع باهله إذا شبع يقول عثمان رضي الله عنه إذا شبع شبب بنسائهم وإذا جاع هجاهم ما فيه غرادة غرده إذا شبع تقول لهم غربين إلى شبعاتك تقول راس غني غيره وغنديل على نساء أهل ذلك البيت يشببهم يذكرون في أشعاره بما يفضحهم بين العرب وإذا جاع هجا أصحابه فهم معه في أذية يتقلبون معه في الأذية فقال رده ففعل فرده واشتره أبو معبد فلما اشتراه وحصل عنده وقع منهما كان ذكره عثمان رضي الله عنه فشبب ببنت أبي معبد اسمها عمرة وأفحاش في تشبيب وفضحها فقتله أبوها أبو معبد وهذه القصيدة يقول فيها عميرة تودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهي ولم ينهه شيب ولم ينهه الاسلام هو يقول كفى الشيب والاسلام تحجم من هاتو كفى الشيب والاسلام للمرء ناهي جنونا بها فيما اعتشرنا علالة علاقه حب مستسر وباديه لياليا تصطاد القلوب بفاحمين لكن واحد من عوت محذوف يعني شعر فاحم اصطادوا به قلوب ذوي القلوب ليالي يتصطاد القلوب بفاحم تراه أثيثا ناعما نبت عافيه وجيد كجيد الرئم ليس بعاطل من الدر والياقوت والشذر حاليا كأن الثريا علقت فوق نحرها وريح غضا هبت له الريح ذاكيا وجمر غضا هبت له الريح ذاكيا هنا بعد تيجي الفحش لا نذكره لسببين المسجد ورمضان إلى أن يقول ألا يا طبيب الجن بالله داويني فإن طبيب الإنس أعياه دائيا تجمعنا من حولي ثلاثا وأربعا وواحدة حتى كملنا ثمانيا سليما وسلمى والرباب وزينب وأروى وريا والمنا وقطاميا وأقبلنا من أقصى الخيام يعدنني نواهد لا يعرفن خلقا سوائيا يعدن مريضا هن هيجنداءه ويعدن و... و... مريضا هن هيجنداءه ويعدن مريضا كذا إن بعد العوائد دائيا إلى أن يقول أشارت بمدراها وقالت اللي تير عبد بن الحسحاسي يزجل قوافيا هذا التوورد يقول قوافي عبد بن الحسحاسي يزجل قوافيا رأت قتبا رثا وسحق عمامة وأسود مما يملك الناس الناس عارية القتب هو رحل يوضع على سنة سنمة الإبير رحل صغير يعني كي يوضع اللي يركب عليها مرتحي الإبير رثا قديم بالي وسحق عمامة يعني واحد العمامة بالي يا رثا وأسود وما عندوش واذا لا شخي يبغيو فيه رأت قاتبا رثا وسحق عمامة وأسود مما يملك الناس عاريا فلو كنت وردا لونه لا لعشقنني ولكن ربي شانني بسواديا خي ابن سيد ربي بالكحولية ديالي هكت يقول يقول يرجلنا أقواماً تيمشطو للرجال ويتركن للمتي اللمة دياليانا اللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة الأذن ويتركن للمتي أنا مدى واقع فيها وذاك هوان ظاهر قد بدالي وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاوية وراهن أي ملأ الله تعالى أجوافهن قيحا كما ملأ جوفي كمدا وراهن ربي مثل ما قد ورينني ومن امتلأ جوفه قيحا يحتاج الطبيب فالطبيب عندهم يكويه وأحماع على أكبادهن المكاوية نعم هذه قلت لكم هي القصيدة التي قتلته في طريقة قتله خلاف بين أصحاب السيار وفيه فحش أيضا ما ترك تفحشه حتى في ساعتي سوقه إلى القتل نسأل الله السلام نعم قال يحيى وسئل مالك عن الرجل النسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل النسي توضأ فلما توضأ وصلى تذكر أنه لم يمضمض ما الجواب؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة لماذا؟ لأن المضمدات طيب وكذلك قال الإمام مالك يعني لم يجب عن الصلاه للعلم بصحتها وإنما قال إذا أراد أن يصلي بذلك الوضوء ليمضمد فقط هذا إذا أراد أن يصلي بذلك الوضوء فإذا كان المنسي فرضا الآن إذا كان المنسي سنة ونسيها فلا بأس عليه ولا يعني ولا فساد على صلاته أما إذا كان المنسي فرضا نسي فرضا بحلش نسي غسل وجهه أو, أو أو غسل يديه أو أو مسح أسيه أو أو غسل رجله أو, أو أو نية أو أو الموالاة طيب اذا نسي فرضا ما حكم صلاته انتم جواب عارفين هذا الجواب عارفينوه هذا على ما طالبيش منكم تجاهدوا ها صلاته فسدت لماذا لفساد وضوئه صلاته فسدت فسدت اذا اراد الان ان يصلي ماذا نقوله يجب عليه أن يعيد الوضوء هل نوجب عليه إعادة الوضوء كاملا لا من ناسي فرضا من فروض الوضوء إذا تذكره بحضرة الماء يفعله وآش ويأتي بالفروض بعده مراعة للترتيب طيب إذا تذكره عن بعد ما معنى عن بعد جفت أعضاؤه هذا معنى البعد إذا جفت العضو جفة الأعضاء ثم تذكر حينئذٍ نحن لا نجيب عليه أن يعيد الوضوء إنما نقوله إذا أراد أن يعيد الوضوء هذا منك نقول نقوله اللبس ززمة توضاش لكن لا نجيب عليه الوضوء يجب أن تفهموا الكلام الفقهي من أراد أن يتطوع بوضوء لا لا نقول له لا انت لا أنت بخسكت توضاش غير كذا وكذا لا لكن هل نجيب عليه إعادة الوضوء ما بغش عودة الضو نقوله اللبس منك توضاء لا وهذا الفرق بين العباد والطلبه العبيد شنو يقول ليه سيدي تتحاسب مع الله الماء سيدي تض واش شحال فيكم الحجز. كون كان على شي حاجه دي المال الذات. كون هذا لأش... ما, ما علاقتنا النبي بحال هذا الكلام وهذا هو الكلام الموجود الان تسأل واحد ف... اسهل كذا كذا سيدي سير تض الله هذيك الخصه كاينه على المكان وسير تض وانصرف الرجل كما جاءك ما علمته فقها طيب أخبره عما عليه من الفقه أخبره عما عليه من الحلال والحرام وتركه إذا شاء أن لا يتطوع فلا يتطوع وإذا شاء التطوع فدره وتطوعه بين له الحلال والحرام ثم تركه والوراء حثه بعد ذلك على الوراء حثه على اتباع السنان الآن من المشاكل التي تقع عند الناس أنه أي سنقص هدار ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لما حمل الناس على ما يراد حملهم عليه ولهذا الفقه ما هو أن, أن تدرى مراتب الأعمال فلا يتوسع فيما لم يوسع فيه الله ولا يضيق فيما وسع فيه إلا هذا, هذا غرض الفقه وهذا الذي نسأل الله أن يوصي إليه ونتكلم aan هذا الذي قطعناه في مجلس قادم in شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين